ame علي رب العرش قبل السما مختاره علي مولود قبل الكون واسرار قبل ادم علي الرايد اخبار قبل ادم علي يا الرايد اخبار بعرش البار شعدنواره املاك السماء اللي لاباس ما املاك السماء اللي لاباس ما ترجل غانم علي هذا علي علي هذا علي البشر رب العرش راجه الاول بالامامه وتاج عباده علي نبراسه عدي الزهاله علي نبراسه عدي الزهاله خلنا نفرح ليه للينا ميلاده ميلاد الامان باللاحقت ميلاد الامان دنيا نزان علي هذا علي علي هذا علي نات الخلد بيده هو الصراط وباب توحيده خسران اللي يشك مو لاي توعيده خسران النبي توج علي تزدي تجديد العلي نصب علي والكوج نبي العلي نصب علي والكوج نبي اليوم اصبح وصي علي هذا علي علي هذا علي يقين انا بعلي ثابت وعنواني يقين بحب عنيك قت من يقيني بالحشر هو يتلجاني يقيني بالحشر هو يتلجاني يقيني بالوقت حادر يرعاني علي هو اليسار ويا يحل العمر علي هو اليسار ويا يحل العمر حشاش ماجر بالحشاش علي حامي علي, علي حامي علي الهندسه الصوتيه والتوزيع محمد جبار اللي سيف الاله وسيف تكوينا علي راية محمد شالت دمي علي راية محمد شالت دمي علي ما نام يا لو غمضت عيني علي ما نعمل يا لو علي يوم الغدي من الله جايينه اليوم الغدير من الله الغدي جايينه باء البسمله صلاه النافله باء البسمله صلاه النافله الباري سجل علي هذا علي علي هذا علي علي التويج فرحان الدنيا التويج فرحان الدنيا التويج فرحان الدنيا التويج فرحان الدنيا التويج فرحان الدنيا التويج فرحان الدنيا هذا هذا علي, علي, علي, علي, علي, علي, علي لشاعر اهل البيت الحبيب الحبيب أحمد احمد الكناني